قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنَّنَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَمَا كَانَ لَنَا أَنa نَكُونَ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَاللَّهِ إِنْ فَضْلِيَتْ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ آتَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَن مَا آذَيْتُمُونَا وعلى الله يفلت التوكلون وقال الذين كفروا لرسله لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم فأوحى إليهم ربهم لَنُهْلِكَ النَّاوِلِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِكُمْ وَذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ فَوَاعِيد وَاِسْتَفْتَحُوا خَابَ كُلُّ جَمْعَانِ عَنِّي نَمُوءُ وَيُسْقَى مِنَ الْمَاءِ الصَّدِيدِ يَتَجَاوَزُونَ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُ ய துமி கி அமௌமி مَن سَنُورِ لَنِينَا كَفَرُوا بِرَبِّهِم أَعْمَالُهُمْ كَرَمَ دِينِ شَكَدَ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ